استقم مستقيم الله اكبر الحمد لله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 بِوَقَابِرِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ الطَّوِيلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ النَّصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولٍ إِنْ لِيَخْذُلُوهُ وَجَادَلُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ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 يُسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فغفر للذين تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقد رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَ ٱللَّهُ أَكْبَرُ مِمَّا كُنتُمْ أَمْ خَزَقُكُمْ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى تَكفُ قرَّّنَ أَمَتَّ نَسنَتَينِ وَحيييتَ نثْنتَينِ فعتَفْن بِذوبِاد فعتَ رفن بِذنُوبِنَا فَهل إِلَ غوجٍ مِنْ سبيل فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فَإِنْ شَرِكُوا فَقَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا فَإِنْ آمَنُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا Semiallahu liman hamidah Allah Allah